ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مهرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم ما يدعون الى نار جهنم ما دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اف سحر هذا ام انتم لا تبصرون اسْلَمُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُم بِما ربهم ووقاهم ربهم عذابا جهنم كن وشرقوهني ام بما كنتم تعملون متكئين على سور مصوفا وزوجناهن بحور عين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَافِظٍ ۚ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ وَأَمْدَدْنَا فاكيات ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا نغمس فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم ذئلؤ مكنون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 قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ لَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ